وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّا الفصْلكَانَ م قاتَ يومَ فَغُ في الصّور فَتَأتُونَ أأَفاجَ وَفحَ السماء فَكَت أبابك وَسويرَة الجِبالُ فَكانَت سرابَ إِ جَهَن مَكََت مِ الرّصادَ للطاضينَ مَأَبَ ل بثينَ فيِيهَا أَحقابَ لا يَذوقَُ فِيه بَدَ وَنَا 111. إلا حميما وغساقا 112. جزاء وفاقا 113. إنهم كانوا لا يرجون حسابا 114. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا كَانَ لا يَسَعونَ فيِي هَاغوَ وَلَِ الذبَ جَزَاء أَمِّر وَبِّكَ ط أَن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 إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَوْمَ 111. انظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا